أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم قاسين القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون آيات وكثاب الذين الصلاة مبين للمؤمنين ويؤمنون تلك وبشرى هدى الزكاة موسوعه النابلسي ي يؤمنون ا آ خ ر ة ا للعلوم ه م م أ ع ا ه فهم م ي م ه و و ن أ الاسلاميه ذ ي ن ل ه و ء الذين ل ه م س و ء ا ل ع ذ ا ب و ه م في النابلسي آ خ ر ة ه ل ق ل ن من لدن حكيم ع ل ي م إذ ق ا ل م و س ى ل أ ه ل ي إني آنست ن ا ر ا س ت ك م م ن ه ا سآتيكم م ن ه ا بخبر أو آ ت ي ك م ب ش ه ا د قبس ل ع ل ك م تصطلون فلما ه الحسنى و ر كمن في م ن ح و ل ه ا و س ب ح ا ا ن ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ي ا م و س ى إنه أنا ا للعلوم ه ا ل ز ز ي ا ح ك ي م أ ل ق ع ا ك ل ا رآها تهتز كأنها جان و ل ا م د ي ه يعقب يا م و س ى لا ت خ ا إ ن ي ل ا يخاف ل د ي ا ل م ر س ل و ن إ ل ا م ن ظ ل م ثم بذل ح س ن ا بعد س و غفور ء فإني ر ح ي م وأدخل ي د ك جيبك في ي تخرج ب ض ه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 وجحدوا بها واستيقنتها أ ن ف س ه م ظلما وعلوا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المفسدين ولقد آ ت ي ن ا داود و س ل ي م ا نعلنا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 فهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم يا أ ي ه ا الذين د خ ل و ا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان و د ن و د ه وهم لا يشعرون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 وجدتها وقومها يسندون للشمس من دون الله وزين لهم, الشيطان وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسندون الله الذي يخرج الخبا في السماوات و ا ل أ ر ض ويعلم ما تحفون وما تعلنون الله لا إ ل ه إ ل ا هو رب العرش العظيم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين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 م و س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م أ للعلوم ا ي ت و ن ي س ل م ي ن ق ا ل ت ي ا أيها ا ل م أمري م ل أ أفتوني في ا كنت م ر ا حتى ت ش ه د و ن ق ا ل و الهدى نحن شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 فلما جاء سليمان قال اتم الدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع إ ل ي ه م فلناتينهم بجنود لاقبل لهم بها ولنخرجنهم منها أ ذ ل ه وهم صادون قال يا أ ي ه ا الملا أ ي ك م ي أ ت ي ن ي بعرشها قبل أ ن ي أ ت و ن ي مسلمين قال عفريتم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 فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كانه و اوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين ف ل م ا رأته ح س ب ت ه نجة و ك ش ف ت ع ن س ق ي ه ا ق ا ل إ ن ه صرح ممرد من ق و ا ر ر ر ي قالت ب إ ن ي ظ ل م ت نفسي و أ س ل ا م ي ه اسماء الله رب ا ل ع ا ل م ي ن ولقد أ ر س ل ن ا إ ل ى ثمود أ خ ا ه م صالحا أ ن ع ب د ا ل ل ه ف إ ذ ا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون ب ا ل س ي ئ ة قبل ا ل ح س ن ة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 وكان في ا ل م د ي ن ة ت س ع ة رهق يفسدون في ا ل أ ر ض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أ ه ل ه وانا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك ب ي و ت ه م خ ا ي ة بما ظ ل م و ا إ ن في ذ ل ك آ ي ة ل ق و م ي ع ل م و ن وأنجينا م الاسلاميه و ق ق ل ت أ ت و ن ا ل ف ا ح ش ة و أ ن ت م تبصرون أ ي ن ك م ل ت أ ت و ن الرجال ش ه و ة من دون النساء بل أ ن ت م قوم تجهلون فما قومه كان جواب قومه آل نوط م ن إنهم ن قريتكم أ ا س و ي ع ه النابلسي للعلوم م الاسلاميه موسوعه النابلسي أ للعلوم ا ل ا س ل ا م ا ه موسوعه النابلسي إ هم للعلوم د ن أ ا ل ا ر ا و ج ع ل خ ل ا ل ه ا أ ن ه ا ر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 و ا ل شركه ض الغيب الهدى ا ل و م شركه ع دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي وقال الذين كفروا أ اذا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا, إن هذا شركه ا عاقبة ل ه و ى شركه ن ع و ي ه غير ربحيه ذات مضمون ا ن ت م ص ا د ق ي ن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 ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض إ ل ا في كتاب ل ن إن ا ا ل ق ر آ ن ي ق ص ع ل ى بني إ س ر الاسلاميه ئ ي أكثر ل اسماء الله الحسنى ورحمة ل م ي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 و موسوعه ا النابلسي للعلوم ا ن الاسلاميه وقع القول عليهم أخرجنا لهم موسوعه ن النابلسي ه م ة من ا للعلوم أن الاسلاميه ن كانوا بآياتنا لا يقنون ي نحشر من كل أمة فوجا من من بآياتنا ف ه موسوعه ي ا ل أكذبتم ن ا ت ي و ل م ت ح ي ط ا بها ع ل م أم ماذا ا كنتم ت ع م ل و ن ووقع ا ل ق و ل ع ل ي ه موسوعه ن ألم ي ا ل ن ا ا ل س ي ل ل ع ل ر م ب ص ر ا ل ك آ ي ا ت ل ق و م ي ؤ م ن ن و و ي و م ا ء الله الحسنى في ا ل ص و ر ف س و ع في النابلسي م ا للعلوم ا ل ا ل ت ح س ب ه ا ج ا م د و ه ي تمر السحابة موسوعه النابلسي ذ ي أ ت ق للعلوم ن ن ج ا ء ب ل ا س ن ة ف ل ه ه خير م ن ا و ه م من فزع ي و آمنون ومن م ئ ذ ف ك ب موسوعه م في النابلسي ر ومن جاء ا ئ ة للعلوم ج ه في ا ل ن ا ر س ل تجزون إ ل ا م ا كنتم تعملون ن إ ي ا رب ه ذ ه ا ل ب ل د ة ا ل ذ ي حرمها و ل ه ك ل شيء و أ م ر ت أن أكون من ا ل م س ل م ي ن وأن أتلو ا ل ق ر آ ن ف م ن ا ه ت د ى ف إ ن م ا ي ه ت ه ي ل ن ف س ه